We'll hey, hey. I so ودي ما كانش ليها في كل هذا دا ولما دا إت باع بس مش هعمل كده قلت كلامي وقى كثير وقلت برد من الكبير حاولت ما خسرها شو تلا هي ملها أشي خير Send me الکلامی واقع کدیر وقلت برد منال کبی حاولت ما صرها شو تلع هي ملهاش بي خير